الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما حذر الله تبارك وتعالى من الربا وبيّن سوء عاقبته وما ينبغي من الإنظار والإمهال حال الإعسار أمر بعد ذلك بالتقوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا إحذروا واجعلوا بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقائح فعل ما أمر واجتناب ما نهى اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهو يوم القيامة اليوم الآخر حيث يبعث الناس من قبورهم جميعا ويقفون في ذلك اليوم ويشاهدون أهواله وأوجاله ويعرضون فيه على الله ليحاسبهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فمعنى واتقوا يوما أي واتقوا أهوال يوم واتقوا أوجال يوم لأن اليوم ظرف للزمان ولا يتقى وإنما الذي يتقى هو ما يكون فيه ففيه مقدر كما يقول المفسرون مفهوم ومعلوم من السياق واتقوا أهوال يوم اتقوا أوجال يوم تعرضون فيه على الله فيجازي كل واحد بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون توفى كل نفس أي أنها تجد جزاءها وافيا من غير زيادة ولا نقصان أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا والوزن بمثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يجاز الإنسان في الخير والشر حسنات والسيئات بمثاقيل الذر قالت أم المؤمنين من صفية حسبك منها أنها قصيرة وأشارت بيدها ووصفتها بصفة لها فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته ماء البحر هذا ما الذي يخلطه ما الذي يغيره ما الذي يكدره فهذه الكلمة لو خلطت بماء البحر لغيرته حسبك منها وأشارت بيدها أنها يعني قصيرة كلمة لو مزجت بماء البحر فكيف إطلاق الألسن والأقلام والوقيعة في أعراض المسلمين بل بخيار الأمة بكتابات ومقالات آثمة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أكسبت من الأعمال من غير ظلم فلا يوضع عليه عمل غيره ولا يزاد عليه في ذلك هذه الآية الكريمة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله جاءت في ختم آيات الربا وهذه الآية مع آيات الربا وآية الدين آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق يعني آخر ما نزل من السور كاملة إذا جاء نصر الله والفتح كاملة لكن آخر ما نزل على الإطلاق هذه الآيات التي نتحدث عنها آيات الربا وهذه الآية وآية الدين التي بعدها آخر ما نزل وذلك مشعر بأن هذه القضايا في غاية الأهمية فينبغي العناية بذلك والالتفات إليه فهذه الآية تعظ أكلت الربا ومن يزاول في الأموال مزاولات محرمة وهي وعظ للجميع واتقوا يوماً خطاب لجميع الأمة فهذا ينبغي أن يقف المؤمن عنده يحاسب نفسه قبل أي يحاسب وقف سعيد بن جبير رحمه الله وهو من أئمة التابعين وعلمائهم وعبادهم وقف ليلة يصلي وردد هذه الآية بضعا وعشرين مرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يرددها وهكذا المؤمن في صلاته وفي قراءته إذا مر بآية يحرك قلبه به يردد الآية وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفعله التابعون من بعدهم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا أمر والأمر أيضا للوجوب يجب على الإنسان أن يتقي ذلك اليوم وذلك اليوم كما سبق لا يتقى إذا ما العمل؟ العمل أن يعمل بطاعة الله وأن يجتنب معصيته أن يسعى في فكاك رقبته أن يسعى في خلاصه أن يعرض نفسه على الحساب عند كل عمل ومزاولة وكلمة وحركة ينظر في قصفه ونيته وينظر أيضا في هذا العمل هل هو مما يحبه الله ويرضاه أو مما يسخطه قبل أن يسأل لماذا ما الذي حملك على هذا العمل فما ينفعه عند ذلك التأتأ بل عليها يحضر الجواب الصحيح ليخلص نفسه هذا لا يتأتى إلا لمن حاسب نفسه في هذه الدار. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تنكير اليوم هنا تقوا يوما يدل على هول ذلك اليوم على شدة ذلك اليوم فهو عظيم الأوجال شديد يوما كما قال الله عز وجل عبوسا فوصفه بهذا الوصف كذلك أيضا هذه الآية يؤخذ منها الرد على الجبرية الذين يقولون للإنسان لا إرادة له ولا عمل فهو مجبور فهنا وجه ذلك إلى العباد واتقوا يوما فيكون ذلك صادرا عنهم ذلك أيضا التقوى يقال اتق الله ويقال اتقا الظلم ويقال اتقى يوم القيامة ونحو ذلك فالتقوى تضاف إلى غير الله تبارك وتعالى تقو يوما ترجعون فيه إلى الله لكن يقال يتق الإنسان زيدا من الناس لا أنه يتقرب إليه عبادة وطاعة وإنما يكون ذلك بإن عنه والكف عن أذاه أو مباعدته أو نحو ذلك لكن الذي يتق على سبيل التقرب والطاعة والعبادة ونحو ذلك هو الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في القراءة الأخرى واتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله فهذا نوع من الالتفات على إحدى القراءتين الالتفات عرفنا أنه الانتقال والتحول في الخطاب من الغائب إلى المخاطب والعكس أو من المفرد إلى المثنى أو إلى الجمع والعكس ونحو ذلك فهذا يكون أحيانا من أنواعه ما يكون على بعض أوجه القراءات يعني يكون التفاتا على قراءة وليس بالتفاتا على قراءة أخرى فهنا يخاطبهم واتقوا يوما ترجعون كل ذلك للخطاب التفات. لكن على القراءة الأخرى واتقوا فهذا للمخاطب يوما يرجعون فهذا للغائب على القراءة الأخرى فيكون ذلك من قبيل الالتفات وهو تنشيط للسامع وأبلغ في الكلام ولكنه يكون في كل مقام بحسبه يعني في المقام المعين يعني هنا يقولون مثلا يقول بعض المفسرين ممن يعنون بالنواحي البلاغية واتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله على هذه القراءة أنه لما خاطب أهل الإيمان كان متلطفا بهم فما قال ترجعون وإنما قال يرجعون التفت إلى الغائب ثم أيضا كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سادي رحمه الله من أيقن أنه راجع إلى الله الكل سيرجع إلى الله فإنه يكون في حال من الرغبة والرهبة يكون في حال بين الخوف والرجاء لأن الله سيحاسبه ويجزيه سيقف بين يديه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وكذلك يقف على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ثم توفى كل نفس توفي يدل على التتميم والتكميل يعني كل إنسان سيجد جزاءه وافيا إلى نقص لا ينسى شيء ولا يضيع شيء وكل ذلك قد أحصاه الله عز وجل في كتاب فهؤلاء يضجون حينما يرون هذه الأعمال محصاة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا كما قال بعض السلف ضجوا من الصغائر قبل الكبائر لا, لا يغادر ما قال كبيرة ولا صغيرة لا لا بدأ بالصغيرة قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ضجوا من الصغائر قبل الكبائر وكما قلت لك أن تتخيل وزن الذرة كما ذكرت في بعض المناسبات معاوية بن قرة حينما أهدي له طعام عشاء فأكل منه وبقي منه بقي فترك فلما أصبح وجده قد اسود من الذر فوزنه بالذر ثم نحى الذر عنه فوزنه بلا ذر لاحظ أسود من الذر فوجد الوزن لم يتغير أسود فكيف بالذرة الواحدة ما وزنها سواد من الذر لم يغير الوزن والله يحاسب مثقال الذرة الواحدة وأبو العباس الخطاب أيضا جاء بحبة خردل وضعها في كفة الميزان وجاء بذر بنحو أكثر من عشرين ذرة بنحو خمس وعشرين ذرة في الكفة الأخرى فوجد أن حبة الخردل أثقل من خمس وعشرين ذرة يحاسب الإنسان نفسه في كل لمحه ونظرة وحركة ثم توفى كل نفس تقول يوما ترجعون فيه إلى الله ثم, ثم هذه تدل على التراخي والمهلة فهذا يدل على أنه يوم طويل يعني ليس بمجرد الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يحصل التوفيع. لا يقفون وقوفا طويلا تدنو الشمس منهم بقدر مين ويصل العرق بحسب أعمالهم وأحوالهم فمنهم ما يكون عرقه إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يكون إلى أذنيه منهم من يلجمه العرق الجاما فهذا العرق لا نظير له في الوجود هنا في الدنيا توقف الإنسان في أشد الأماكن حراً لن ينزل العرق ويكون حوله قدرا يصل إلى 2 سنتيمتر أو 1 سنتيمتر هذا معلوم هذا لا يكون في الدنيا لكن هناك الأحوال تختلف تماماً فهذا يدل على طول المشهد ثم توفى كل نفس ما كسبت فإذا كان الإنسان يعرف هذا فيأخذ الربا لماذا؟ الطمع لماذا؟ أكل الحرام لماذا؟ الضغط على المعسر الجاء المعسر إلى حالا من الضيق والشدة أما علم الإنسان سيحاسب ويجازى على أعماله كلها أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا ربنا اغفر لنا ولوالدين والإخواننا المسلمين الله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم يقول في قوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقول يستدل به من يقول بأن إهداء الثواب ثواب الأعمال لا يصل لكن هنا توفى كل نفس ما كسبت أوضح منه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقد ذكرت هذا في بعض المناسبات وأن ما يهدى إليه من عمل أنه يكون من جملة كسبه دلت الأدلة على هذا في الحج أفأحج عنه وكذلك أيضا في الصدقة أفأتصدق عنها حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وما إلى ذلك فدل على وصول الثواب وبالنسبة للعبادات المالية لا إشكال والحج والعمرة مركب من المالي والبدني يبقى العبادات البدنية كقراءة القرآن والطواف يطوف سبعة أشواط ويهديه ونحو ذلك هل يصل أو لا في خلاف معروف بين أهل العلم و الذين يقولون يصل يوافقون على أنه لا يشرع لأن الله لم يشرعه لعبادة لم يعمرهم بما حثهم النبي صلى الله عليه بالنسبة للعبادات البدنية والإنسان بحاجة إلى العمل سواء في العبادات البدنية أو المالية فكيف يعطي غيره؟ بعض الناس يذهب ويعتمر ويحج ويتصدق عن غيره طيب وأنت هل تستغني عن الله عز وجل استغني عن الأجر هل ضمنت النجاة؟ هؤلاء عملوا ولهم أعمالهم واستوفوا أعمارهم وأنت الآن في وقت إن كان الفرصة جد واجتهد نعم إذا غفرت أعمال الإنسان في الدنيا وتاب منها توبة النصوحة فإنه لا يحاسب عليها إذا صحت توبته فإنها تمحى التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يبكت عليها العبد ولا يحاسب عليها التائب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده تقصد سورة التوبة سورة التوبة من آخر ما نزل لكن هي آخر ما نزل ليست سورة كاملة من آخر ما نزل في أمر الجهاد والقتال ونحو ذلك وكذلك سورة المائدة في الأحكام هي من آخر ما نزل لكن سورة كاملة إذا جاء نصر الله والفتح كاملة وآخر الآيات مطلقا الذي يظهر أن هذه الآيات الربا والتق يوما وآية الدين وهذا الذي دلت عليه الأدلة وجمع بعض أهل العلم بهذا أنها كلها كانت آخر ما نزل فمن قال عن واحدة منها بأنها آخر ما نزل فصحيح لما يقال واتقوا يوما هذه آخر, آخر ما نزل لا إشكال أو يقال آية الربا آخر ما نزل أو يقال آية الدين آخر ما نزل فهي آخر الثلاث نزولا لا إشكال قد ذكر هذا المعنى الحافظ بن حجر رحمه الله نعم طيب لا يقول إذا عمل الإنسان أهدى العمل لغيره ثواب العمل هل يأخذ مثله؟ الجواب لا ما يأخذ مثله لأنه أهدى لكن فعله هذا لأبيه يؤجر عليه على أنه بر يعني أهدى عمره أو حج لأبيه فيؤجر على البر تكون قراءته وذكره ونحو ذلك له لكن الحجة لأبيه ليست له لا, لا تكون حجة له حجة لأبيه يا واحد وهكذا إذا تصدق أنوى ثواب هذه الصدقة لأبيه فإن ذلك يكون لأبيه ويؤجر هو على البر كثير من الناس يتصدق عن غيره ويظن أنه أن له المثل هذا غير صحيح وإنما يؤجر على الإحسان وقصد الإحسان ونحو ذلك فقط مثل الوقف يضع وقفا يقول هذه وقف لفلان أو سأضع هذا السهم وقفا لفلان سأساهم في هذا الوقف بمئة ريال لفلان هو لفلان أن تؤجر على الإحسان إليه فقط أما الوقف فهو له حفر بئرا وقال هذا لفلان فهو لفلان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا فنواه لغيره يكون لمن نواه لكن هو يؤجر على الإحسان فإن كان لأبويه فيؤجر على البر ونحو ذلك نعم. تفضل. بالنسبة لإهداء الثواب أما ما يتعلق بالحج والعمرة عن الغير أما الأموات فالأشكال وأما الحي فقيده عامة أهل العلم بالعاجز يحج ويعتمر عن العاجز وعلى كل حال بالنسبة للتطوع أرجو أن يكون الأمر أوسع من هذا وأن ذلك يكون للحي والميت لكن إهداء ثواب الأعمال البدنية لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالعبد بحاجه إلى يعمل لنفسه فلو أهدا لغيره أرجو أن يصل الثواب حيا أو ميتا ولو كان في قبره فإن هذه الأعمال تنفع المؤمن و يصل ثوابها إليه والله تعالى أعلم نعم على كل حال يقول الفرق بين الكسب والعمل بعض العلماء يقولون الكسب يكون في ما فيه الأجر والثواب العمل الصالح والاكتساب في العمل السيء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لكن هذا غير مضطريد أما العمل فهو أعام من هذا فالعمل يشمل السيء والحسن أعام من الكسب والاكتساب لكن الاكتساب فيه حرف زائد فيدل على أن في زيادة عمل في زيادة جهد في زيادة مزاولة وأنه لا يأثم بمجرد الهم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة لكن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فالحسنة ينالها بأدنى سبب أما السيئة فلا الله أعلم أكثر الأعمال أو أفضل الأعمال تذكر الأعمال قراءة القرآن بالتدبر هو الذي يربط المؤمن دائما بالله عز وجل واليوم الآخر ويذكره في ثنايا الآيات حتى في الأحكام كما ترون الآن هذه الآيات في معاملات بحتة مالية ويأتي هذا الواعظ والزاجر الأكبر واتقوا يوما ترجعون فيه الله في ثناياها فتدبر القرآن قراءة القرآن بالتدبر دائما هي التي تجعل المؤمن على صلة بربه تبارك وتعالى وعلى حيقظه يحاسب نفسه دائما ويتفكر سأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم بالقرآن العظيم والله أعلم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم